ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لمت عن سهل بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له واشهد ان ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا الباب الرابع عشر من كتاب الفقه من جعل بمعنى مسلم رحمه الله تعالى الصحيح كتاب بعد كتاب الدخاري رحمه الله قال في هذا الباب باب مستحاض في ورسلها وصلت وحفظ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب أبو بكر بن أبي عبد الله بن محمد العبسي الكوف صاحب المصنف وله أخ اسمه عثمان ويقنى بأبي الحسن وعثمان أكبر سنا من أبي بكر وأبو بكر هذا أطن من عثمان وهو في طبطته أي في طبطة أبي بكر أربعة من من يسمى لعبد الله أبي محمد وكل هؤلاء خمسه من اشراف البخاري رحمه الله عبد الله بن محمد العبسي ابو عبد الله بن محمد النحدي الجافح عبد بن محمد بن اسماء الله بن محمد بن ابي اسود عبد بن محمد المفيني خمسه من بل اشتركوا في جسمي واسم ابي وكل في طبقه واحده والامام مسلم رحمه الله أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة في صحيحه ما لم يكثر عن أخيه عثمان وعثمان أخوه صاحب كتاب العرش المطبور قال وأبو قريب وهو محمد على أم هم داني الكوك القاضي قال الإثنان حدثنا وكيعا وابن الجراح ابن مليح ابو آسر أبو سفيان ووفيع ثقة بين ضعيفين ولده ضعيف أبوه ضعيف وكان من عباد الكوفة وزهاده ومع ذلك كان بدين الجسد قال رجل مما أنت بدين وأنت الصائم القائم قال لطرحي بالإسلام وقيع الإمام الشهير جبل الحفظ فمع حفظي وعلم وفقل كان من الزهاد العفاة القوى عن إشام بن عروة عن أبيل وإشام بن عروة معروف مشهور عن أبيل وعروة بن الزبيب من العوام ومعنى عدد من, من يسمى أبيل الشام فإذا جاء في إسناد إشام عن أبي عن عائشة فلا شك ولا غير أنه ابن عوض هو معنى إشام هذا شيخ إسلام ومن تكلم فيه بأنه اختلط بأخرى فلم يوافق على طول هذا بل لم يزال إشام ثقة كبيرة وإن تغير في آخر عمري فتغيره تغير خفيف دا يا تغير هناك تغير بدون اختلال الاختلال شيء اصحاب القواعد وتقديم وتأخير في النصوص والروايات وزياده ولو ان احدنا ظن انه يتلطى اما التغير فشيء خفيف خفيف أقل من الاختلال هناك منضعنا في نسام العروه فبهذا الشيء لكن دافع العلماء عنه دفاعاً مستمرة وبحق وهناك معنى هشام عن قتال هو هشام الدستوائي ومعنى هشام عن محمد بن سيريد هو بن حسان القردوسي معنى ومعنى هشام كذلك عن يحيى بن أبي كثير هو هشام الدستوائي كذلك فلا يفترضوا علينا فسننصر فينا بعد إن شاء الله نكرر هذا حتى يتبت فنقول ما هي الطاعدة في من سمي من شام هكذا قال عن أبيه وعوة بن الزبايد الصابر المحتسبة ابن الأخت عائشة عائشة خالته عن عائشة وهي أم المؤمنين أم عبد الله الصديقه بنت الصديق والحبيبه بنت الحبيب والفطيه بنت الفطيم ما سالت عن شيء ما سمعت بشيء لا تعرفه الا سالت عنه حتى تعرفه وهي حب النساء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال بها صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء بفضل فريد على سائر الطعام فتبا للراضضه الذين يسبون عائشه ويضعونها في منزلة غير منزلتين ليست في منزلة آخر يسمون الشاف عائشة يسمون الدجاج عائشة وقص على هذا الله تذكرون قصة الراطبي الذي سمى حمارة عمر المسطر فبينما واحد من أهل السنة ماشى فإذا بالحمار يرمح صاحبه الراطبي وقال السنة هكذا شأنك ابن الخطاب مع المخالفين هكذا يعني كمدا وغيرا من أولا الذين أنزلوا الصحابة في غير المنزلتين سؤل الشعبي عنهم فقال أرافض أولا لو كانوا جوابا لكانوا حمراء ولو كانوا طيرا لكانوا رخما نوع من أنواع طير ثمت فطيب هؤلاء كذلك قل لليهود من أحسن أصحاب نبيكم عليه السلام قالوا هؤلاء قالوا النصارى من أحسن أصحاب أرضهم أصحاب نبيكم قالوا أهل الأصحاب المائدة قبل من أشر أصحاب نبيكم قالوا صحابكم نصد الله العفو العالم عائشه رضي الله عنها المبرئه من كل سوء وشر وقالوا لها عنونها و ينسبون اليها القبح والعيب والفاحشه اقول بالله ان عائشه كانت ذات فضيله بين ابي حنيفه وهي من من اصطحاضه في زمان النبي عليه الصلاه والسلام فاطمة اذا النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله اني امراه اصطحاضه الا اغض دم الحيط دم أحمر وثالث ده رائحة له من فينا يعني يا إخوة يخرج لعين الله سبب مرض آفر يتجمد يتجلد المستحاضة حكم حب الطهرات من النساء في الوضع في الجماع في الطلاق في كل مسجد قراءة القرآن بس نصحف إلا أنها لا تتوضأ إلا بعد الكل وقت وإرادة الصلاة وتستفهر وتحفظ تسأل على المحل طبقة المحل صح تستنزي وتتوضأ وتتحفظ وعجبوها قبل الصلاة لأن الحدث عندها لائم لا تستطيع أن تتحفظ هذه المصطحابة بخلاف الحائط فأحكام موار أحكام المصطحابة سبقت معنا قال قال يا رسول الله إني مراد المصطحابة فلا أطهر فأدعو الصلاة قالت فقال لا ذلك عرق وليس بالحيضة هذا عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة أي أيام أقرائك هي تستحيط في علم الله ستة كيام سبعة كيام كذلك وإذا أضبرت فلصيلي عنك الدماء وصدر إذن لا يجب عليها ارتسال ما دامت مستحاضة لأن من الناس من يقول يجب أن تبسل لكل فرد ومن من يقول تجمع بين فردين والفجر واحدة ومنهم من يكون تقتصر يوم ولا جليلة صحيح تهادت فيها أما ما ثبت من فعلها أو من فعل بعض الصحابيات أن هذا اجتهاد منها أنها كانت تقتصر لكل فرق مما يسق عليها لما فيها الوضوء بعد دخول الوقت استباحة العبادة استباحة الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أبضرت فاغسني عنك الدماء وصلي أي الاتسال من الحيضة الاتسال من الحيضة. كم حديث القرآن حديث الحيضة صحابي ومن؟ عائشة عائشة وردية ومن عنها؟ ومن عنهم؟ ومن عنهم؟ وفيع ومن عن الوفيع؟ ومن عنهم؟ ومن؟ النبي شيبة وعب قرية الأمدن زمين طيب من مشايخ الإمام مسلم؟ ووقف ابو شيبه ابن ابي جميل من شيخهم وفي ومن شيخهم كي ومن شيخ هشام وابن ابو ذو امره الزبيد ومن اصهابي عائشه رضي الله عنها ما للمصطحاضه عظيمه ابي حبيش قال حدثنا يحيا ابن يحيا التميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيا ابن يحيا التميم النيسابوري ولما مات أوصى بملابسه أن ترسل لأحمد فلا يدبس إلا أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيا ابن يحيا وهو التميم اللي يثبت قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدرور وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمس ها قال ورمي بماذا؟ رمي بالإرجاء أبو, أبو. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وخازم بإيش؟ بالمعجمة بالخائعة لا نقول حازم تكون صاحب احيانا عند بعض الناس تتقول ابو حازم لا هو ابو الخازم عفوا ابو ابن الخازم الضاري لا انا محمد بن حازم او معاويه اثبت الناس مني اخوان نعم لا رميا بماذا رميا بالترجا قال قال حاطر حدثنا بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريب بن عبدالله فقف البغلاني أبو رجال البغلاني بغلان من بلاد خلصة قال واسمه من من قال اسمه يحب وليس قتيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الطبر قال حدثنا ابن نمير محمد أو ابن عبدالله بن نمير قال حدثنا أبي عبدالله بن نمير حاء قالوا حدثنا خلقهم ما معنى حاء؟ أيضا حاء يعني حاء مش خاء حاء المهمدة لا نقول خاء ممكن واحد يقول هذا رمز إلى حديث آخر لا حاء هذه إشارة لتحول السبب وإشارة إلى حديث الآخر. حديث آخر كان حديث وإما ماذا كلمة صح رمز إلى كلمة صح يعني أنت ماشى صح لا تتشكك والذي يكثر من هذه التحويلات الإمام مسلم لخلاف الإمام البخاري رحمه الله قال حددنا خلف بن شام خلف ابن شام ذا هو صاحب القراءة يا إخوة معنا؟ خلف خلف ابن شام السعر هذا صاحب القراءة قال حددنا حماد بن زايد أبو إسماعيل جهضامي البصري معنا يا من أئمة الحديث قال مثل وألاء المعطلة كم مثل الرجل قال في بيتنا نخل فقال له هل لها قال ما لها جدة؟ هل لها ساب؟ قال قال لها جريب؟ قال ليس لها جريب قال لا طمر قالوا ما قال ليس عندكم نخل كذلك معقدة قالوا لنا رب ليس لو أسنى ولا صفة إذا ما لكم معنا أبو إسماعيل جاظامي قال في ذات مرضى قال للشعبة يا شعبة يا أبا الحجاج يا أبا بصطم يكفي ما عاد تتكلم في أحد من, من أبا ابن العياد قال شعبة طيب أجيبك وبينما شعبة في الجنازة وحمد بن زيدي في نفس الجنازة لما انتهوا من دفن الجنازة ناد شعبة على الصف وقال يا أبا إسماعيل الأمر الذي بيني وبينك أنا منه في حين يعني لأن أشرب من بون إحمالي هذا خير من أن أرجع عن أباني النبي أبي بأعلى صدق يعني شعور الحجاج ما كان يستطيع أن يسكت عن البطر كان جريئا كان شديدا عن أخوة وحمد بن سلم من أيمة الإسلام ومن أساطين الحديث قال حدثنا حمد ابن زين أبو اسمعيل جهضاني كلهم عنه شارع ابن عرم بمثل حديث وكيعي أجناده وفي حديث قتيبة عن جريب قال جاءت فاطمة ابن أبي حبيش ابن عبد المطلق ابن أسد وهي امرأة منا قالوا في حديث حمات زيادة حرق تركنا بكرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل في طريق رجاء قال حدثنا ليثن لا شك ولا ريك ولا ليف ابن ساعد لا نقول ليف ابن أبي سليم هذه ليس طبقة ليف ابن أبي سليم هو أعلى من كان الليث بمعنى هذا أعلى رتبة ومنزلة وثقة قال حدثنا ليث وابن ساعد أبو الحارف حقل وحدثنا محمد ابن روح التجيبي قال الليث عن ابن شهاء وهو الزهر عن عروتة وابن الزبير عن عائشة هم المؤمنين بمن أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها والمختلون في رواية الأخر أبو غريرة أليم عمر وأنا سنوى الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استفتت أم حبيب بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستهى فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم فكانت تغتسل عند كل صلاة وهذا اجتهاب منها إنما ذلك عرق فاغتسل هاي؟ اغتسلي عند إدبار الحيبة ودخولك في الاستحامة يعني أقول ثم صلي يعني صلي في أيام الاستحامة ويغسل ذلك ايام الايام ايام الحاجه انما ذلك اي الطول فكانت تغتسل عند كل صلاه وهذه اخوان من اجتهادها اما شيء مضبوط كما في سنن ابي داوود لا صفه الطوال قال داوود بن شاه قال يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع كلام الزهري لم يذكر شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمة حبيبة بنت جحسن أن تبسل عندكم الصلاة ولكنه شيء فعلته وقال ابن في روايته ابن جحسن ولم يذكر أمة حبيبة وبلغنا هؤلاء بصحابات تسعين نسوة في زمن نبي عليه الصلاة والسلام قال وحدغنا محمد بن سلم المرادين قال حدغنا عبد الله بن وحده المصري أبو محمد الفطين من الناس في الموطة عن عمر بن الحارف وهو المصري صاحب يعني كبير البيار في القراءة في زمان رحمه الله كبير القراءة في البيار المصري عمر بن الحارف ومعنى كذلك عمر غيرها عمر عمر عمر عامر سفيان وشعبة عفوا من هو؟ بن عذبيان منور عن شعبة والأعمش عمرو بن الله بن وهب بن عمرو ابن سعد اذا معنى اخو الان شعبة سفيان عمر هو عمرو ابن عياض وهذا صاحبنا الرابع عفو الله بن ود عن عمر بن حالف والمصر عن ابن شهابل والزهد اتفق على إمامته وزلالته عن عروة ابن الزبير وعمرة ابنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهشام متزود فاطمة بنت المنجد وعروة ابن الزبير تدمي العائشة وعمرة الهنة عبد الرحمن كذلك عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ان أم حبيبتها بنت جحسن ختنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من برأة الأحماء والأصهار الختن هذا من الزوج من قبل المرأة الختن من الزوج من قبل المرأة قرابة الزوج هو القراب بينه وبينه زوج يعني <تصفيق> القرابة من ناحية المرأة وتحت عبد الرحمن ابن عور استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيطة ولكن هذا عرق فاغتسل وصلت لحرص الصحابة والصحابيات على التفقه بالدين فيما يسكن عليها وما يعن لهم من المسائل والنوازن ففزعت في النبي عليه الصلاة إلى النبي عليه الصلاة فسألته هذا السؤال لتتحرى صحة العبادة قالت عائشة فكانت تغتسب في مير كارين في حجرة أختها معون وإناء منذ التصد في حجرة أختها زينة بن بجعسن حتى تعال هو هو رد قدامني قال ما له قد اذا الختم ما تعريفه قول سيدنا الله عز الاثنين اصار اجمال الاثنين خلاص ان عرفنا هو هو طيب حمول به حمول ما قريب الزوج يقول على المرأة الحم والموت حولي الأحمد القراء قريب المرأة من نهت الزوج لما الأسهار يشمل الجاكة الرجل يا طيب قال ابن شهاب من ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله عبد الله من شهاب الزوج أبو بكر. حفظ القران ب80 ليله. سبح الله وكان من الاجواد الاسخياء الذين كانوا يصبون الجبال وانتصار على قوارط الطرق. لا علم ليها منها المرض لا خصوله وكان الرضى يستديل في هذا الشيء لما استبان فقضى عن بعض أمراء بني ومي يديه فما سكت أيضاً نازال على طبيعة وسجيته فواحد من أصحابه قلت أكفوك أنت مزينت أن كنت مزيناً قال إن الكريمة لا تحنكه التجارب إن الكريمة لا تحنكه التجارب رحمه الله قال إماماً ففرد بتسعين حظماً لم يرويها إلا في الدنيا لأنه كان من أصحاب الرحلة والمكثرين في المشايش لأن لا تقول عنده شيخ شيخين ثلاثة وربعة لا أعلم بالألاف رحمة الله عليكم قال ابن الشهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحالة بن الشهاب معنى يا أخوة أبا بكر هذا من اذكروا اني اريكم ابن شماه ايوه تصدم فجاه انا بذكر اقول محمد ايوه تصدم السبع الفقهاء وجماعه نحضوا الاغلى من في العلم سبعه اقطار من واسع ليس البخاري بقولهم عبد الله الرازي تقسيم سعيد ابو بكر وسليمان الخريزي أحد الفقار السبع في زمان تابعين فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي أنها كانت لا فصحة هذا من أيام الأخطاء التي يقع فيها بعض النسوة عندما لا تعلم الحكم فتظل أن هذه نصح الله أيضا في الصباح يقع كثيرا وبعضهم بالعكس يظن أن هذا الحيض اصطحضه فيصلي لا أصاب هنا هو لا أصاب هنا وينبغي التحري والسؤال قال وحددني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أفضلنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جات المحبيبة بنت جحس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحضت سبع سنين ومثل حديث عمر بن الحارف إلى قوله تعالوا حمرت الدم الماء. يعني كانت تجلس في مركا حتى يعلو الماء هذا حمرت الدم يعني كان كثيرا أزيرا ولم يذكر ما بعده قال وحدثني محمد بن المثاني وهو أبو موسى العلم مضطف بالزمن قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن ابنة جحسن كانت تصطحاب سبع سنين بنحر حديثين قال وحددنا محمد بن روم حتى نجيب المصر قال أكبرنا الليل وابن سعدة بن حارف الفهم قالوا فيك أنا أبطى من ملك إلا أن مالكا قام بأصحابه والليل لم يضم بأصحابه وكان من العلماء الأغنياء الأثرياء الذي. لما اهدى الى مالك يعني اهدى الى مالك طبقا من طهم من طمر المدينة طبق العالي عادوا عليه مليئا من ذلك قال له مالك ارسل لنا شيئا من الهناء الصعيد فارسل له قناطير من الهناء فاستعملها مالك واهله وقسم على جيرانه وضطيت بقية باعها بماله كثير هكذا الإمام الليه رحمة الله عليه قالوا من شدة سمعته وانتشار صيطه طيب قالوا أوشوا إلى الأمير فقالوا لعبد الله عبد الله عيندي نصائح حكتها بالسر وحده أمير المؤمنين تلف مصر فإن أمير الليه ثم من السعادة يعني على سمعة الأمير وخشوا للشعبية هذه أن تطرع على شعبية الأمير وش الواشي عبد الله عبد الله يعني الأمير يعني الخليفة نصائح حدها في السر وحد أمير المؤمنين تلف مصر فإم لأميرها البيت والإسان والله رد الله عز وجل كيد هذا الواشي في نحن. رب كلمة يا إخوة تسير في الآفاق تعمل عملا ما يفعله أعداء الإسلام يؤذر للمصر بمشاعة تلمة من واشف هكذا نعم أمير المؤمنين تلافى مصر فإن أميرها الليل بسعر. لكن كفى الله عز وجل الليل تشرى هذا الواشف وما وشى به مات ذكر هذا الواشف وبقي ذكر الليل وهكذا إن الله يدافع عن الذين آمين قال خبرنا الليل قال حدثنا قتيبة بن سعيد سبط معلم ماذا عندنا به لو عرفتم لكم عشرة الليالي قبل الليلة ايوه ضرب قبل قريب ولا في الاسبوع الماضي قبل قريب انا اريد ان اشئت قال حدثنا ليث وقل لي بن سعد ابو الحارث بنيته على كل الاسف لا ولا اسم الحارث ولا اسم علي معنى اخوه قال عن زيد بن ابي حبيب وزيد بن ابي حبيب هذا اخوه اول من جلس في مصر للعلم كان ناس قبلهم في ايه في قصص الترغيب والترهيب والحكايات الاسرائيليات من الناس ده اول من جلس لتعليم الناس في مصر هو الشيخ الليثي هذا يزيد بن ابي حبيب معنى يا اخوان تصرون كذاه الخير او ابو رجاء انظروا في التقريب دروس تقريب يا اهلكم من يا حضر المصري عبد الملك بن شعيب عن ابن عن جده ان يزيد لعبي حديث عن ابي مرقد ها انا عارف اني نابوطه انظروا لنا يزيد ها ابو الثاني ابو, أبو مرقد لا ليس ابي مرقد ابي صير مرقد بن عبد الله يزيد اذا حاضرنا هذا اشارات مصري ولا ها المصريون يسمون باسم الدين ولا ايتمكور لا. عن الظاهر مرقد بن عبد الله بن علي عبد, عبد, عبد, عبد الله بن علي اي حد انزل عبد الملك بن شعيب عن عبد الملك عبد الله بن شعيب بن عبد على عماد ابن عبد الله بن عن ابي الخير هو مشهور كده وشرب كني عن من الصحابه عن ابن عبد احنا قاعدين النهارده في مصر خلاص للفتحين الله ها هي من صحابه اسلام ها عبد الملك عن شعيب عن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر بن هذا إسناد مصري هل سننسى؟ لا ننسى إن شاء الله لا يتبقى هل رضي إخوان عند أخينا محسن يالله؟ عند أخينا سعد زغلون عبد الفريق عبد الفريق عن الله عن يزيم يزيم ربي حبيب أول من جلس يكرئ الناس العلم يعلم ناس غيره كان مقابله الناس يقصون ترغيب وترهيب ومواقع بيكون ناس وخرجوا ما يعرفوا لا احلال ولا حرام وبعدين هيموتوا على هذا طول عمرهم يعيشوا على كده ويموت على كده سهل الله لهم هذا الرجل يزيد النبي حبيب عن لما على دايما الليل لو ما خرجش من الليل كفى بها فائق لو ما فيش الا فقط هو من مجلس هذا الرجل لكنه يعني علما على الخير والالمان يزيد النبي حمده وكان رحم الله يا اخوه اخذ على نفس حاله ما يخوفش يوم الا الصبر اي حاجه اي حاجه بس لا لا ما يمرش يوم شوفوا احنا بقى لو ناخد عند كده ما تاخرش يوم الا الصبر حتى في مثال مثلا لا لا مثلا صحيح. لا صحيح. صحيح <تصفيق> المهم في ده يوم هو جاء شهر الصبر كده الى قصيله صلي فكانوا في واحد ثاني انا الناس اللي اسمهم قال باعوا باعوا باع باع نفسه لله مردده اللي ما معنى ده لرجل صالح من الرواد الحديث اوزن نفسه مره يعني 60 كيلو ما بها بالظبط والله ثانيه 50 كيلو تصدق بها بالظبط يعني باع نفسه شوف وزنه كله <تصفيق> <ها؟ تصفيق> لا ليس بالصحابي لهم يا اخوان قال احمد بن حنبل باع هذا الانسان الرجل هذا باع نفسه لله مره باع نفسه لله مره ثانيه اجاته تامر الله 60 كيلو بالضبط شوفوا هذه هل... الهمة الشوامخ اللي الله يسكر علينا عن بسينا الحمد لله الحمد ناري الله قال عن يزير ابن أبي حبيب أول من, أجلس من جلس من يعلم الناس عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزمن فقالت عائشة رأيتم إركنها ملآ ندمها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكذي قدر ما كانت تحبيسه في حيضته ثم ارقسل وصله بي يعني اكمك من الصلاة قدر ما كانت تحبيسه هالحيضة يعني هي امرأة اسمها مميزة بالأيام الزمن ميزة الحيض المستحاب عنها يا إخوات ها؟ طيب معنى امرأة مبتدئة هنعمل ايه؟ اما تتطيق بالزمن و اما تسوف القريبات منها امها ثانية عمية وتطيسنا الساعة اليوم معنى ايه؟ وهكذا طيب معنى امرأة متحيرة هتنكث ستة ايام و هتصلي معنى ايه؟ ها لم تضي فضر يعني عندنا امرأة مميز اما تزميز بالزمن؟ ما تميز باللون تميز بقوام الدم وتعريكه بالراكحة فيه مميزات كثيرة قرأيه علامات كثيرة قد في الصلاة عندما تتأكل هذا دم حي وتغتسل لما ينقاط وتصد ثم اغتسل وصل قال حددنا موسى بن قريش التميني قال حددنا إسحاكم لبكر بن مورا قال حددنا لأبي حددنا لجعبر بن ربيع قولنا لجامعة قومي لأبن إستاذة وهنا عرفه عينا جعبر بن ربيع عن عراك بن إمان عن بن الزبير عروة بن الزبير ماذا يلطى بها إخواننا الصابر المحتسس صارت الله قال عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحسي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عبد شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع فقال لها أنكذي قدر ما كانت تحدث في حال ضدتين ثم اغتسليه فكانت تغتسل عند كل صلاة الصلاة أن هذا من كارها يسألوا عند ابن لا من كارها قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة خلافا لمدى بالخوارج الذين يجبون قضاء الصلاة والمتصيام قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داول الزهراني ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة اللذين تكلموا فيه تكلموا فيه بغير حجة قال حدد حمد حمد عن أيوب من حمد أيها لفظة كرام حمد بن زين سنة. قال عن أيوب أبو بكر إمام السنة والحديثة عن أبي قلابة عبد الله من زين الجرمي من سادات التابعين عن معاذة وهي معاذة العدوية تلميذة عائشة حقل وحدثنا حمد عن يزين الرشك لطف عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدان الصلاة أياما محي الضهاء فقالت عائشة أحرورية أن فيه أن عائشة كانت تعرفه مقالاتها المقالفة للسلنة وكانت تحذر منها وكانت شديدة الإنكار على أهل الهدع والأهوال قد كانت إحدان طحيضه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤمر من قضاء لا إله إلا الله ما أحسن هذا التشريح ما أجملت إنه ربين الله اجتمل على اليسر نريد الله اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين نعم اما دين الخوارج فدين حرج ودين تنطط هلك المتنطعون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شددوا على انفسهم شددوا على الناس باقوالهم وافكارهم المشؤومة قالت لها حرورية انتم الحر الحرورية هم الخوارج الذين تمركزوا في البلد والقرية التي يقال لها قريب من الكوفة ضد الإمام علي بن أبي طارق رضي الله علي وخرجوا عليهم من ذلك المكان قد كانت يقال لهم حرورية يقال لهم صوائد معنى يا طيب قد كانت إحدانا تحيض ويقلموا الشراع الشراء ليه؟ من من يقول لك مع انفسهم بالله ومن يسري نفسه ها امر ضد الشراء والحرورية والخرج حلم القطف هذه كانت اهدان طحيق وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا طمر بقضاء قال وحدثنا محمد بن المثنى من الذي قال وحدثنا محمد بن المثنى تعرفت لكم عشرة جنانين مسلم مسلم ابن الحداد ابن مسلم ابن قسيب القشيري عمي السابر البخاري وخريجه قال الضرقضني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جايل قال حدثنا محمد بن المثنى وقد أكثر عن محمد ابن المثنى وابن بشار ولماذا لقب ابن المثنى بالزمن كانت به زمانة. زمانة فدع الله تعوفي منه قال اللهم لا تذهبني إلى الوضوء إلا وأنا أمشي على قدمين كان زمنا فقام يمشي على قدمين هذه كراما نعم نعم لا الله اشد فاذهب جمالته قال حدثنا محمد بن جعفر انذر طبيب شب لا زماه 20 كان يضر على مدار 50 سنه يصم يوما ويخطر يوما على مدار 50 سنه تعلم هذا من من تعلم هذا من الشعب يا شيخ شعب عبد الله حتى جف جلده على عظام لشدة عباده والقيام كان شعبه متزوجا لأمه محمد بن هذا غنضر وما الذي لقره بغنضر؟ ابن جريز شايفه؟ من جريز المكر عبد الملك ابن عبد العزيز الفطيل المكر الذي كان يرحيل المتعة وعاد من تفرضاته يرحم الله تعالى ولماذا قال له انت غنبر؟ لماذا؟ بكثره على شيخه كل شويه اسال حتى قال انت غنبر انت مشاغب بلغه اهل مكه وكان بجريج مكي يعني فهمت طيب شوفوا العالم لما بيلقط على طول الشيخ محمد وكيل الله الله يقول لك قران انت يا يا صاحب القاع عصام القاع ده بل اسمه بل ده اسمه القاع يا صاحب القاع على, على طول انت اسمه واحد ثاني وكنا الشيخ محمد ابو علي ما خلوش الناس ابو حبيب تعالوا بعدك روح بعدك جاي محمد اليوم مثلا ها الشيخ محمد الامام لو تليفوني اهو في بلاد إسمه محمد بن عبد الله وعلى الليل كان بصدق الناس وليس لإخوة الشيخ المحمد كان معه في الكالأيام فهو الشيخ محمد الإمام جمل بصدق الناس الإمام فني. إمام فني. ها بسك محمد بن عبد الله الإمام عند الإمام ده أصله مسحبك إنه بصدق الناس علي معنى ربك الله فيه هكذا شوفه هم مسك على طوب النبي ابن جره جي هو الذي لطم مع عصره النبي النبي والذي لطم مشت الى يومنا الله المستعان كان عندي شيخ مقبل قال له كنيتك انت انت كنيتك ابو فلان وخوك انت ابو عبد الله جاءت الناس كلهم يقولوا فين ابو فلان فين ابو عبد جاء واحد بدوي قال فين ابو ممكن موفيز. يجيب المعنى دي بالمعنى هنا ما فيش يومنا طيب حدثنا محمد بن جاع فرد قلنا حدثنا شعبه الناس كانوا اختلفوا في حديث شعبه على عشرين وجه ياتي محمد بن جاع يقول لا وقفوا كلكم طالين الصواب كلنا او حديده وصعب لان انا اثبت الناس في شعبه واعرف الناس بحديد شعبه كتابي ان اخذ منه كذب من نسان شعبه عندي مكتوب اعتمد على كتابي فكان كتاب محمد بن جعفر هو الفيصل اذا اختلف الناس في حديد شعبه خصاوا الله بانا خصصا انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحظة انت رجلت ربك سبحانه وتعالى من امت من, من تحت الأرض أناس يحفظها لدي ناس من بلاد فرس محمد الله جاء من مدر جاء ناس من بلاد العرب أي جاء ناس من بلاد مغرب سبحان الله من لا تحت سنة فقد حدثنا شعبة وهو أمير مؤمنين بحديث شعبة الخير أبو بسطان كان بيقولوله أنت أبو الفقراء وأمهم كمان لشبهم بس وأمهم كيف يبقى السبب؟ لا يدخلش السائل يسأل اللي لا يتصدق لو ما تصدقوش توقف الناس لو ما عطوش حاجة اي حاجة السائل له املأ يتوقف الحديث يتوقف في <تصفيق> ذات مرة دخل السائل فكلهم مفيش معهم حاجة الحاضرين حتى عليك من مدية عبد الرحمن الجبالي كان حاضرين فقالوا توقفوا حتى يعطوهم فقالوا ما لكم ما أعطيتهم قالوا يا أبا, أبا غسنان أعطيها لها عبد الرحمن بعد الدفع قالوا خلاص أحد في الأم وقالوا ضمينها له ضمينها لها عبد الرحمن أنا أحد في الأم فقالوا أنت أبو الفقراء أمون كمان مع كان لا يمنح شيء حماره ورجاءه وكان دايما يقول حماري ورجائي في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء واحد سائل ما عنده مال مفهز دخل على زعبة أعطيني طب الترب دهر مال مفيش ما مال أعطيني, أعطيني المطيس دهت شعبة ممي حازم إيه المهم؟ ما فيش سال الحمار اللي استطاع أخذ الحمار طب شعبة هينش على إيه؟ الحمار في زمان زعبة شفورنية واللانسر جاي هيمشي إزاي فالمم أعطاني الحمار والزيران شافوا الرجل فاشي بالحمر حمار شعبه معروف فقالوا يا تعالتنا واحد من زيران ما أنا أعطاني شعبه أخذ خمس زنانيل وخلي الحمار ثمن الحمار أخذ خمس زنانيل واخذ الحمار الله طيوش حمار قالوا يولناس استحق عن يوضب بقى بقى بقى بقى بالطلاة احمد اول من نقب على الرجال بالعراق شهر جهل من سبيل الله اول ما ننقر على الرجال بالعراق شهر ومن بعد مخلص الناس يا ابن يا ابن يا صيفه طنت مين الشوغه الجرفه مين اخذ احمد بن حنبل وعلي بن المدينه وابراهام من تلاميذ يحيى بن سعد الطبره سلسله كده ثانيه دوله ودوله مستقله بعده ولا الناس كده قائم فحول اول ما ننطق على الرجال بالاعراب شعبه وبعده سني السنهول وكانوا تلاميذ وبعد التلاميذ كانوا يقول حجاجنا شعبه ومن الحجاج ابو بسام شعبه الحجاج من الورد العدكي ابو بسام حدد الله على البخار شعبه الخيري ابو بسام امير الومننين الحبيد قال لو قام رجل انتقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصهر لما طلع الفجر الا الناس يقولون في ذلك وكان أقول لأن أزمي أحب أولايا من أن أدلس أو لأن أرضي أحب أولايا من أن في تشنيع التدلس وأن شعبه يستحيل أن يقع في شيء من التدلس ولذلك كان يقف على شفتان المدلسين كان يقول كفيتكم تدلسة ثلاثة خلوهم لي ثلاثة لقل أنا أجل إسلام أنا لهم المرزاة ما حالكش يصدق يفنك كلمة عليك هو ساب سكن وقتدوا العاص كفيتكم تدريس خلاف يطبع عند شفتيك انقالوا عن قال لي سكت تحقيق والناس يخبروا يقولوا عنه لما يقول اخبارنا حدثنا واللي عندي بيوديها بعجم ان عندي واحد ثاني ما ديش عند في مجلس شعر معنى طيب قال حدثنا شعبه فضله يا شيخ علي أزيد. ها يزيد من من ده؟ يزيد الرشكي لأهو الرشكي ده يعني لقب من الفرسة هذا الرشكي قال قال سمعته معالبة أنها سمعت عائشة أضغض الحائض أنها سألت عائشة أضغض الحائض الصلاة رحمة الإسلام رحمة السنة السنة هي من أجبر في الطرق واحد يقول لا نفرض عليها أنها تقضي الصلاة والصيام إيش فيها؟ هي لو صلت صلتها باطل لو صلت صيامها باطل لا يقبل كل هذا في مصلحتها هي نعم إنها ضعيف ضعيف لا تستطيع وأيضا عند القضاء رحلة بالضايبية لا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة على أربع أيام على خمس أيام إلى آخرين أما الصلاة إن الصلاة كثيرة العالم تتكون في اليوم الواحد خمس مرات معنا يقول لو كانت مرحلة سبعة أيام فنر كأسة صادمة نعم ولذلك المنهر الراجح في الرجل إذا ترك الصلاة عمدا ألا يطل وهذا هو الفول الراجح مع عم الجماهير كثير الكابين أطول يطل اختيار شخص ابن تيميح وابن حازم وابن القيم وجماعة أنه لا يطل ما دام ترك الصلاة عمدا لا بعض المنهر قولك مع كل فرض فرض مع كل فرض العصر مع العصر والظهر مع الظهر والمغرب مش والدليل لا يشهدهم وما خلوه بالقياس فصرح النعم والجازم انما عصبات اولاسيات والذي صرح هنا بالقرء على اخر الصلاه هذه فصوره قياس دليل مرفوع شرعيه من ليس هذا دليل قالت افتقد الحائض الصلاه قالت عائشة أحرورية الأنبياء أهرت؟ أهرت؟, أهرت. سجلت؟ قد نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام يحيطنا أفأمرهن أن يجزينا عندكم أعطينا ها؟ يعني يقضينا قال محمد بن جعفر من محمد بن جعفر يقوى؟ ولا النبي؟ ولا الرجل؟ قلوا للمعارض مطرحوش بعيد؟ قلوا لبندار؟ بندر. أما بندار من هو بقى؟ محمد البشر محمد البشر بندار بندار ما معنى بندار في اللغة؟ البندار في لغة فارس التاجر الكبير التاجر الكبير بناذرة, بناذرة فارس يعني دجا وفارس معنى؟ استعير هذا اللطب لمحمد البشر لكثرة حديث والتساعة رحمة قال فقالت عائشته وتمت الحديث قال العبد لعبده ابن حميد ها الكشي او الكسي ابو محمد صاحب المنتخب شيخ مصرف العدوي حب الله الله تعالى من عظيم السابق الاسلامين محقق المنتخب منذ زمن بعيد وهو المنتخب لعبد ابن حميد ما التلاب ها؟ ده الطلب عليه رقم 10 ربنا نمير ده حديث جميل في الاسلام ده من المسند في مسند لعبد بن حميد في منتخب اهو حضته ان عبد الرحمن بن محمد الكشي يعني هو دي البلاد وارث خراجه طحاطين ولد ده قال اخبرنا عبد الرزاق شوفوا بقى من فارس راح فين اللي راح لعبد الرزاق الناس بتشمرو تشميروا ارتحل امام قالوا حدثنا عبد ابن هميد اخبرنا عبد الرزاق رزق الصنعاني رزق بن عامر اللي الصنعاني الامام مرتحل مرتح احد في الاسلام مرتحل كما مرتحل الى عبد الرزاق وفتحل إليه مكمن ونوعد هذه المسألة المهمة مكمن ونوعد افتحل إليه افتحل عبد المعين افتحل إليه أحمد بن عامب افتحل إليه أحمد بن بنصور والله دي عدت عبد المنحمين من, من الأئمة قال أخبار العبد الرزاق يشوفوا كان فعبد الرزاق يتخليش من مدازد معمر تلمير لمر ومعمر دي أصنع المصر جلس اليمن كم شوية كلا فأجل لهم السلام عليك أنا ماشي أرجحكم الله السلام عليكم الله يا رفاق ده يا رفاق الله نرمضك الأرض فقا يالو فكان يروح يزور أمه بس كده فقال لها موسيق ويفزع موسيق ويفزع فاستفاد منه أهل الإيمان يعني الناس مرتحلوش إلى معمر كم ارتحلو إلى عبد الناس ده كلهم لم يشعوا إلى معروف كماشا كما باش هقول لكم اسمعوا مني يا سلام يمشي على اعقل سيدنا محمد صلى الله عليه يمشي مسافه بعيده يعني خارج باب صنعاء من عند بيت عبد من اجل يحصل على الماء ان اليوم مصير ولا زال يسقطير شركه المياه وكلامه والهمم هابطه الله اكبر طب هو أحمد الآن أحمد بن حمد متى فرضنا عايز يقتسل أصابته جنابة قبل الفتر طب هي عمل إدار هل يقوم يقوم في البلد ويصنعها لبلد سواء في السيد أو في السيد بلد يروح ويأخذ الصاطل أو كم الزنبيل ويحاول ومعه يفقر جاء سلام أحمد محمد متلذف جدا بهذا الشريع يرى يرى يعني يرى التعب هذا والنصب عذباً في سبيل الهاتف ليسمع من عبد الرزاق عمد بن عبد هو لسه بن عبد الرزاق إماماً اللي يعمل بزيده واجتهاده تشميله أحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مع مر مر. ابن راشد شيخ عبد الرزاق معمر بن راشد أبو عروة عن عاصب هذا الأحول الله أعلم عن معاذة عاصب مسلمة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بالو الحائط تقضي الصومة ولا تقضي الصومة فقالت حرورية أنت أنا متفق عليها الحديثة متفق عليها بين قلت لست بحرورية شوف له وحدة بتقولي لو شيخ ماذا بيتكلم في الميز مثلا حرير انت يعني كلمه في الميز الشيخ مو مفهوم ليه متي احنا هنفضل على هي عايز حرير ثاني انت حرير عندك في ولا حاجه لا طب اتنك لسه حاجه سؤال وجواب مشاكل في تجارب لله وجل اه ادي تربيه ما انا خلاص انا نسيت الموضوع ده خلاص تمام كده مفيش اي زعل ولا ولكني اسال بس عايز اتعلم عايز اتطور لو قال واحد بيننا انت خالص خلاص خلاص زي اللي كان السيف ابو بيقول لك ابو صلاح كان بيقول لك الرجل اللي ضربه مالك ها هشام العمار امام اهل الشام لما ضربه قال انا عايز اسمع ومالك الغاز ما بيسمعه ليش بيعرض طلب يجي يعرض عليه عزبه عزبه خلاص فهو ألح على مجال أولدي تسمعني أنا أسمع منك عايزة أكثر عليك ولماذا لماذا لماذا يحدد هل يقولوني وكف عليك لماذا مالك يأمل جاوبة فلا يراجع عبدا والسائلون نواكس الأنطاني أنت تعمل هذا مع المال مالك فأمر الخلف وطلبان فبكر هو شاب صغير لسه زي كده بالشاب عايز يسمع فرق لهم قال. قالوا في حدثهم بعدد ما ضروا يبقى من الصياب فقال زيدني ضربا وزيدني حاجة الشيخ أبو يصحاب والله لو واحد من الطلاب المعصرين فكان ينزل شيخه نمس كتاب عرامة وقالوا صحيح هذا موجود صحيح هل المشكلة فالآن بركة ما فيكم هل يبقوا ولكني أسأل قالت كأنا يصيبونها ذلك سمحتم أسأل فلا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصور ولا نؤمر بقضاء السرعه عائشه هذه الغربيه رضى الله عنها قالت غير صغير تقول ايه والغير صغير بتقول ايه قولي ما من, من اذا فعلا الوقائع انتوا فاكرينها ما جاء بالفراغ هذا يا النساء لا يقتادين بعائشه حفظ الله انا باب تستر بثوب ونحوه ان نقول بابو ان ونجعل ما مضاف او بابا يعني بابا ممكن هذا قال لو حدد ابن يحيى من هو <تصفيق> ابو زكريا كل ما نسموه يحيى يكون يتو ابو زكريا ما جاء لي استثناء كل ما نسموه علي فكلاته ابو الحسن الا ما استثنا رب كل ما نسموه محمد فهو عبد ابو عاطله ما خرج معنا يا إخوة؟ يعني يحيى ابن معين؟ أبو زكري طيب ما الاسمه زكري يا باه؟ أبو يحيى معنا إلا ما استفناه التهديم كل ما الاسم إبراهيم هو أبو أصحى إلا ما استفناهه تعرفونها عندما تحتاجون عندما نظهر في التقريب وتهديم تهديم وكتب رجال قالوا حتى يحيى ابن يحيى قال خلقته على شفراته على مارك عالطن عن أبي النظر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب وهي أخت عليك قضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقوله ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عمل فتح لما فتح الله عليه المكة عليه الصلاة والسلام اغتسر فأنا ما اغتسر أغتسره سأنت هي على إبوان هي جاءت في حال اغتسن نبي عليه الصغسان وهي فاطمة تسطره بثور شوفوا المصارفة والاستحال سبحان الله طال فوجلاته اغتسب وفاطمة ابنته تسطره بثور تكمل حديث من الرواء الذي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاد على أخبرنا الليل الليلة بن ماذا؟ من السعدة من السعدة والحالة اگر الليل عن يزيد بن أبي حبيب سبط معنا إخوان عن سعيد بن أبي حبيب أن أبل مرة مولى عطيل حددهم أنه مهالك بنت أبي طال حددته أنه لما كان عام الفتح حددت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة خام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسطرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف منه ثم صلى ثمان ركعات سبحة البحر والذي أتى بأم هده أن علي رد الله أراد أن يهدر دم رجلا استأمن عنده وهو من أحمائها وأطارها ففالع النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أو الشيء سلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسك فقال مرحبا أم هالي ورد عليه السلام فقالت يا رسول الله وكلمه هو يغتسك مستور زعم ابن أمي أنه قاتل فلان بن هبير فقال صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرتي يا أم هالي أنت أجرتي وعليهم رضي الله وعليه يريد قد له فقدر دمه لكنه له امان الذي اعتبرته انت ولذلك في الحديث يا اخوة المسلمون دمتهم وحيدة يسعى بها ادنهم ولو كان لن فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام اجارة ام هالك لهذا الكب قال لها لقد اجرنا من اجرتي يا ام هالك انظر الى تكريم الاسلام للمرأة اين هذا من هؤلاء الذين يقولون الاسلام هضم المرأة حقه واسقطه وصحقه لا هوله الذين صحقوا المرأة واضعوا حقه وافسدوها وعملوا على انفرافه لسبب ما يلادون به فما في دين كرم المرأة كما كرم الإسلام وصامها كما قصامها الإسلام وحافظها كما حافظها الإسلام أما بآب البشر هؤلاء هم الذين أضعوا مرأة وأفسدوه فقال في الإسناد الثالث قالوا حدثناه أبو كري قال حدثنا أبو سامعا وليد ابن كتير عن سعيد ابن أبيهم لهذا الإسناد وقال فسطرته ابنته فاطمة لثومه رضي الله عنه فلما اغتسل ثم قام الثوم هذا يعني الرداء ثم قام فصل ذمان سجدًا وذلك ضحى معنى إخوة المذاك في صلاة الضحى متعددة معنا وصّى أنها من السنن المستحبة التي كان النبي عليه السلام يواضح عليها وكذلك وصّى بها أصحابه صلى الله عليه وسلم وذكر أنها صلاة القواب حين ترمض الفصار قال حدثنا إسحاكم لإبراهيم الحمضلين قال أخبرنا موسى القارئ والقارئ أكد القارئ عين قال حدثنا زائدة عن الأعمس عنكم كلكم بهمزة إخوان؟ أه إن شاء قال حدثنا الزائدة هو ابن عن الأعمس وهو سليمان ابن اخرام الأعمس عن سلم ابن ابن جعل عن قراهب عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين رضي قالت وضعت النبي صلى الله عليه وسلم مات وسترته فاغتسلا هذا الباب يا إخوة المراد به وجوب استفار الرجل عند اغتساله ولا يتعرض إلا إذا كان وحده في مكان النائم يأمن أن لا يره أحد كما فعل موسى عليه السلام وكما فعل أيوب عليه السلام قرات أما بغير هذا فوجوه الستر والتواري عن أعلى الناس أكتب هذا طبق أني متعبكم وأستأمنكم سبحانه الله ومعرف بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغطوك أحبك ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته